عاد القلب قسمين يمنى ويسرى عاد عاد القلب قسمين يمنى يمنى يمنى ويسرى ويسرى وانا قسم واحد وانا والله وانا قسم واحد والباري ادري وانا قسم راحي والبارئ هذا القسم شلبي خلبي. هذا القسم شلبي فردوس خضره هذا من قسم شلبي فردوس خضره هجنا كبر القاع 70 مره هجنا كبر جانك كبر القا 70 مره لو ناشدتني شلون قلبك اشكبر لا ناشدتني والله لو ناشدتني شلون قلبك قلبك اشكبر قلبي قلب انسان وتعرفش قدره يا الله قل... قلب انسان انسان وتعارفش قدره قلبك وبركفي قلبي كبر كفي وعاين الزغره قلبي مرت في او لكن تعرفش بيه لكن تعرفش بهالعالم باسرى لكن لكن تعرفش بيه العالم باس ر بتقلي تقلي, تقلي عجيبه شلون هالعالم تقلي عجيبه شلون تقلي عجيبه شلون،, شلون هالعالم تحسر احكي لك اقدر كيف وانطيك فكره احكي لك اقدر كيف وانطيك فكره وعلت يبقى واليت اصل الكون وعرفت سره انا واليت أصل, اصل الكون وعرفت سره مو انا واستحشاي تسكن العتمه وانا واستحشاي مو انا واستحشاي وانا واستحشاي this uh, can't lie uh,